الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم Mareke yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka في صراط المستقيم صراط الذين أنعمت الله عليهم غير المغضوب عليهم ولو